الحمد لله رب العالمين رب ارحمنا فانك بنا رحم لا تعذبنا فانت علينا خادر اللهم اصر عوراتنا وامرعاتنا وفرش قروبنا اللهم الشمرضانا اللهم مرحم موتانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرت ولا كربا الا فرجت ولا عيبا الا فطرت ولا دينا الا ازيت ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا رحمته ولا ساع لا اعطيتها ولا عاصيا الا هديتها ولا غائها الا падكة اللهم اننا نسألك الودار والتقى ولسألك العفاق والع ارزقنا قبل الموت ثوبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب واشهد والله Hello. Uh -huh. ماذا قال الصديق ماذا قال الصديق عن ربه قال الصديق عرفت ربي من ربي ولولا ربي ما عرفت ربي فقيل له يا ابا بكر كيف عرفت ربك كيف عرفت ربك فقال الصديق العجز على الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك تزن بميزان ادق من ميزان الذهب. انها كلمات من نور على صفحات على صفحات من رضى الله. الله تعالى كان ولا مكان وهو الاستواء معلوم. والكيف مجهول. ايها السادة الموحدون من الوحماس? من الرحيم? من العالم الغيب والشهادة? من الوليد? من الوالي? من الغنيت? من القويت? من العليت? من العزيز? الكثير. وتجبر القلب الكثير انت الذي سهب الكثير انت الذي سحب الكثير وتجبر القلب الكثير وتصل الصلاه انت الذي سهب الكثير وتجبر الكثير. حول كثير إلهي إلهي يا رافع بلا عمد إلهي أنت الذي تهب الكثير وتدبر القلم الكثيرة وتغفر الذناب وتغف من تائب مستغفر او سائل. اقضي له الحاجات. اقضي له الحاجات. ومن يقضي الحاجات سواك. ان الملوك اذا اغلقت ابوابها فبابك ليس عليها حاجب ولا بواب. قال موسى يا رب اذا قال العقد يا رب وهو Samad, that's a sab غضب ملوك اهل الارض. شعاع من رضاك يضفر غضب ملوك اهل الارض. ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. الهي. هب لنا من امرنا رشدا. الهي. اجعلنا من عبادك السعن. وأشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي بلغ من رحمته بامته شيء العجيب اتدرون ماذا يقول عن قلبه العظيم? اسمعوا ما قاله الحبيب محمد. قول عجيب وفي عجبه غرابة وفي غرابته عجب. يقول حبيب ما يصيب احدكم من شوكة فلا دونها الا وجدت علم ذلك في قلبي. شوكة. شوكة تصيب احد المؤمنين فما دونها. فما دونها اي فما اقل منها. شوكة فما دونها. اذا اصيب بها مؤمن وجد النبي ألم ذلك في قلبه الشريف. نفسي لك التداء يا سيدي يا رسول الله. نفسي لك التداء يا صاحب الرسالة العصماء. سيدي يا ابو القاسم يا حبيب الله. سعدت ببعثة احمد الازمان وتعترت بعبيله الاكوان. والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان سعدت ببعثة احمد الازمان وتأثرت بعبيله الاقوان والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان صلى عليك الله يا علم الهدى ما حفظت النسائم وما ناحق على الايك الحمار الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم. وما نحت على الايك الحمائم. اما بعد اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. اليوم ماذا يقول لاوروبا من خلال التلفزيون الهولندي? اضرت افكارا في عقلي هدية مقدم لأوروبا من خلال تلفزيون هولندا فلما عدت هدية اصدل من, من نبي الرحمة. معاشر السادة ان الله تعالى لا بد ان يظهر دينه ولو كره الكافرون. فلقد قال الفيلسوف الايرلندي برنارد لن يأتي اول القرن ال21 الا وقد دخلت اوروبا كلها في دين محمد معشر الاخوه الاعزاء ومع الدرس ال53 بعد المئه الثالثه وبعد ما المربع حليمة عن رسول الله ايام كان في ديارها رضيعا انتقلوا بحضراتكم الان من حليمة الى خديجة لنستمع الى ما قالت خديجة عن رسول الله شهادة الناس بسماعها هؤلاء الذين لا يعرفون عن نبي الاسلام شيئا. واصدق الناس الذين يشهدون للانسان هم الذين يعاشرونه في بيته. فانا وانت قد نلتقي ولكن لا يعرف احدنا عن الاخر اصبار بيته. ولا دخيله مسكنه. فتعال سيدة عشرت رسول الله ربع قرن من الزمان ما قالت له وف قف. ويوم ماتت هذه السيدة الجليلة يقلك السلام ويقول لك كفى بكاء على خديجة فخديجة في جنة في بيت من ذهب لا نصد فيه ولا تحف وقد ظل الله لها قصرها بين آسية ومريم تعال. تعالوا الى هذه الصفحة المشرقة المضيئة المتلقة المتلألئة الفياضة بنور الرحمة ونور الخلق. ان الاولى باوروبا بدلا من ان تدرس فلسفة ماركس او دركين او ضرويه او غير هؤلاء من المنحلين انثار سرطة اولى بالاوروبا ان تكت وقفة امام شخص حبيب الله محمد. لقد كان كارل ماركس يقول لا اله والحياة مادة. وجاء محمد ليقول لا اله الا الله. وقال بركايا ان الاخلاق قيد لا معنى له. وجاء الحبيب محمد ليقول انما بحث لاتمم مكارم الاخلاق. هذا هو محمد. محمد يبني. ثم يفليه. والملاحدة يهدمون. والملحلون يهدمون. فتعالوا. تعالوا ماذا قالت عنه خديجة يوم دخل عليها بعدما تم التقاء السماء بالارض. وبعدما التقى به سفير الانبياء وكبير رمناء وحي السماء من الغار الى بيته. يقول لخديجة زملوني زملوني دفروني دفروني. فماذا قالت له خديجة? اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد انا كلما تذكرت هذا المشهد ومثلته في خاطري سعرت كأمي نملة واهنانة امام جبل هذا الجبل الشامق هو خديجة رضي الله عنها. أراني نملة تطوف حول هذا الجبل. وما تأخذ النملة من برات الجبل. اراني عصفورا صغيرا على شاطئ البحر، وماذا يأخذ العصفور في منقاره من بحر خضم ذاكر. اراني امام خديقة رضي الله عنها انسانا ضعيفا ضئيلا امام الخلق. امام الوفاء. زوج يدخل بيت. يقول زملوني زملوني دفروني دفروني ماذا تقول له ان الاجابة يقمن فيها معام ومعام وعمق. ان الاجابة كان يجه ان تقول اذهب الى اي طبيب ما شأني بك بيت سأغابر بيتك انك مريض لا شأن لي بالعيش معك. اتدرون ماذا قالت خديدة والله لا يخزيك الله ابدا. الله الله يا بنت خريلة. الله الله يا خديدة بنت خريلة. زوج يقول زملوني. وزوجة تقسم بالله قائلة والله لا يخزيك الله ابدا. وبعد ان تتربى على منصة القضاء وتصدر حكمها عادلا تدعم هذا الحكم بست حيتيات اسمعوا والله لا يخزيك الله ابدا لماذا اسمعوا هذه الصفحة المشرقة اسمعوا ماذا قالك العاقلة الاريبة الطاهرة الاذيبة اسمعوا ماذا قالت امنا في شأن حبيبنا قالت والله لا يخزيك الله ابدا لماذا انك تصل الرحم الله تصل الرحم زوجة تشجع زوجها على صلة ارحامه اين هذه بحثت عنها في الوجود فلم اجد الا خديجة زوجة تشجع زوجها ان يصل اقرباءه واهله. الله يعلم ان الزوجة في زماننا هذا لو ترامت الانباء الى سمعها ان زوجها قد مر بامه في طريق قد مر بها مرورا وجلس عندها ومد يده فيما وسع الله عليه فاعطاها او اشترى لها ثوبا. او مر باخت او باحد من ضرور الحياة. لو علمت الزوجة هذا ما قالت له والله لا يخزيك الله ابدا انما اعدت عدتها وتأيات للرحيل من البيت حيث لا عود. لو علمت هذا. هذه احوالنا وهذا مجتمعنا. والله جل جلاله في علياه. يلادي فيك امرياض van wyromec, الله، Allah, wa وقد اشتققت للرحيم اسما من اسمي. فمن وصلها وصلته. ومن قطعها اطعت. انا الله وانا الرحمن. وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي. فمن وصلها فيس ومن قطعها قطعت. ان كريم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سأل ربه ذات يوم سؤالا. وقال له يا ربي اريد ان اعرف رفيقي في الجنة من هو. فأوحى الله اليه يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا الطريق سيكون رفيقك في الجنة. ووقف موسى ينتظر مرة فمر به رجل وحيا موسى وتبعه موسى وهو لا يعرف ان له كريم الله موسى. وظل موسى يمشي وراءه حتى دخل الرجل بيتا. وبالبيت امرأة عجوز مقعدة. واذا بالرجل يخرج من جيبه ورقة بها لحم واخذ ينضج لها اللحم ويضعه في فمها الى ان اكلت وشبعت ثم قام فاحضر لها الماء فغسلت يديها ووجهها وفركها الرجل مودعا فقال له موسى خذ يا اخي من هذه قال له انها امي قال له اوما تضرم الله لك قال له يا اخي كلما اطعمتها صام او سقيتها لا تغيرها قال له موسى وما تلك الدعاء قال له الرجل تدعو لي ذلك من ستقول اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة اه اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة في الجنة لا اله الا الله. انت الملك. انت الملك. انت مالك الملك. وانت ملك الملوك. يوم تموت الام. يوم تموت امك ابن ادم. تعلن السماء التي كنا نكرمك لاجلها فعم الصالح انكرمت لاجله يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن ادم لا تلك التي كنا نكرمك لاجلها مات مات وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ماتت. ماتت التي قطعتها وحرمتها. ماتت التي كذبتها وصدقت زوجتك. ماتت. ماتت التي كنا نكرمك لاجلها. اعمل صالحا نكرمك لاجله. هذا هو دين محمد وتلك تعاليمه الجنة تحت اقدام الامه اجعلني مع موسى ابن عمران في الجنة. فقال له موسى يا هذا ابشر فقد استجاب الله دعاء اها موسى ابن عمران ابشر اب ام اب ام, أم. يوم حضرت علقمة الوفاة وكان صحابيا ارسل اليه الحبيب المصطفى من يلقنه الشهادة وجلس الملقنون بجانب راس علقمة يلقنونه لا اله الا الله والقمة لا يتحرك بها لسانه فقصوا على رسول الله ما حدث فسأل الرسول سؤالا واحدا. وهو الحبير ببواطن الاموه. ساله لم يقل هل بلسانه شلل? لا. لم يقل ان فقد القمة نفقى? لا. لم يقل ان مصيب القمة بالغيبوبة? لا. انما سال الرسول سؤالا واحدا هل امها القمة ما تزال على قيد الحياة? قالوا يا رسول الله انها على قيد الحياة? قال احضروها. احضروها. اسمعوا الى الطبيب المعالج سيد الخلق. الرجل الذي قال فيه مولاه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال فيه خالقه وإنك على خلق عظيم. احضروا أم القمر احضروها فحضرت فقال لها وأم القمر كيف كان حال القمر معك؟ قالت يا رسول الله كان يصدق زوجته ويكذبني أعلمتم من الذي منع لسانه وحبسه عن النطق؟ هذا غضب قلب امه عليه. وما من انسان يبق امه الا ويبتلى بزوجة تسيبه قبل المشيط. وما من انسان يبق صلت الله عليه ولدا من صلبه يعذبه العذاب الالم عند كبره. البر لا يبلى. البر لا يبلى. الذنب لا ينسى. الديان لا يموت. الديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئ. اعمل ما شئت كما تزين تنام. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا عفق نساؤكم. حبيب المصطفى. كلام الرسول. برواباكم تبركم ابناؤكم. كان آثر ابو ابراهيم كافرا. ومع ذلك ظل ابراهيم بادب يدعوه لله يا ابت يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عظيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا ابت وتأمل معي اخاف ان يمسك مش ان يعذبك الرحمن ان يمسك مجرد المساس اخاف عليك منه مجرد مسات الله. وابوه كافر. ولما أراد أن يقول له انك جاهل يا ابي لم يرغب أن يقولها بصراحة ورأى فيها إساءة أدب أقدرون ماذا قال له يا ابي اني قد جاءني